أوقات ما بفهمهاش بتعشق ولا قلبي ما حبتناش أستنى ولا ما استناش بعدي كتير وخايفي وما عدلهاش أوقات ما بفهمهاش بتعشق ولا قلبي ما حبتناش كتير قلبي خلانا حبها خلاني من بجد كتير وخايف وما عاد لي حل مش بيخليني احبها بس اعمل ايه ايي بالصبر اشتقت في ايدي حل نفترق بعد عنها M'en neves sàmi ما بتسبناش وحس البعض يا قلبي ما غيرهاش وكتير ما حستهاش كأنها وحدة تانية أقصدي معرفهاش أوقات ما بتسبناش وحس البعض يا قلبي ما غيرهاش ما حسيتهاش كانها واحده ثانيه يا صادم اعرفها ايه اللي حبها عندها خلاني احبها وعندها خلاني منمل بجد تعبت منها بس اعمل ايه اي بس صبر اشتاق كلها ومفيش في ايدي حل نفترق بعض يا عندنا اللي خلان خلاني احبها وعيلها خلاني منهمل بجد تعبت من ده بس انا عامل ايه ايام الصبره